أَإِذَا كُنَّا عِضَامًا نَخِيرَهُ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَبْرَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ قُوَى إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها